صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. فيقول رب العزة جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.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 وَرِفْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَ اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى وقال فَتَحْنَا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كَذَّبُوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون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 فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أَوَلَمْ يَهْدِلِ الَّذِينَ يَرِسُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ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 وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعثهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فَمَنْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى لِفِرْعَوْنَ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَالُوا اجْتُبِ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتُمْ تَجِدُ تَأْيَةً فَأْتُوا بِهَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ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 سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم عشر كان عشر كي اللحيا اللحيدنا دول وحونا كميدي هاي عشر رضي إنو سعدي كنا سنع تفسير كقران ككريمك وحانا كب سغالات kana midaha soddo ka jisee quraanka kariimka oo ka koomo acirku noqoko wan yahay sagaal iyo labatan aayado aayado sidii dee dee kana min surati al araf aayada bqul yusbaniya lihna wa min surati nafsaha tusaalaha surati al araf kamira aciga ashirki koorayibo toos ugu xiran yahay سورة العرف وهي كذا كذا يا أمده الله دري هي كذا كذا نبي الله موسى يقوم كثيب أوراي نبي الله يهوه يغير عذب كهري نبي الله صالح يغير سموذ كهري نبي الله لوب يقول الله دري وليكي نبي الله شعاع خطيب الأنبياء رسول في شنادة اي اين قسبيسة كجرني نبي الله موسى الإمام ورسولك اللي حاتم قناي وعمرك اين كدنبيني نبي الله شعي خير مدين مركو ايمد ودعوذي ارميه للدري اباندقاي فوحيبك يا عبادة يا ابنه وكبد الله بي وحيا لها كو حيا لها نبو كوانيي وإلى مدين قال يا قوم عبودوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفلك إلى والميزان قاسي كله تن قلك واحد بيقى إسان يا واحد فضلين إسان لا باذا بأول ما استرادتك ولا تبخصوا الناس فتكو تتكوحوظها كادمين ولا تبسدوا في الأرض بعد إسلاحها تلك إضواء وناجيين خصوصا وإبادرين هي كتب تعود جيي اي يا ربي وعول بك وانا جيي كل كاب بالكفر والمعاصي قال لهم يا الله قتل مر ان لو قريب ما مرو وعدي يا وان قديم اي هو شهي لكم خير لكم إن كنتم مؤمنين حد الايمان دن لهه ناس الذين قتا اناد كي جوين جيرين سفر اي دخي جيرين صوتاد اي حقير جيرين ارني بو كل هذلي ما تقعدوا بكل سراط soo iddo ibin ko suduun aan sadililla wadoyinki lugu kala faayideysan laa basharka ku kala maashila dad gowra aysan man aan manilla khosunki loo ee iyo iyaga ka beermay dad la daadiyay qoladi iyaga kooyay reesha la dabar gooyay fufkeedii wad kuro id kuntum qaliilan fakarakum wanzuru kayfa kana aqibatu al-mufsidi tariikh da basha kafiriya wa alla wixii rusus magli waayay ee rabb rumayn waay alla وصعيب رميسي يا بخل في فسجاج جديده رجعوا يركاركين حق ينورون يا كافما وان كانت ضائفه منكم امنوا بالذي ارسلت به وضائفه لم يؤمنوا فاصبروا حتى يعكم الله بيننا ان ايمانك وداغس انتن وداغاته كبله حصروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكم هل كثين مريني فلك دعوتي النبي الله يفعل لا تري سلاقي من جبدين معاً أي خير مدين أقبل دعي سواب رسول الله إياك بشر ما لكم والله بقي بدن تدوين حق وإسكربا حاكم وحمسوليين إما رحيسك ساجا أي دائما حق الله تجعلن أما تدوينه النبدي عنه كل كغلاضة شعيب وجواري سعداشي أم مردا كان مركزين كأمركوا تجليني سوي قال الملا وذا يلوحي رادن ملا هو أشراف القوم قرلا ومركز نول ملا حضورا إيش أبوه إذا تذكر كوكنعة ملاها غلاه ليش جوت رافريزته هو س ملا اللي جري يسيبوهيان مجلس يسيبوهيان تذكر كوكنعة ولا ياشي باجري يجيبا جوابتا بحناية والرسول كان لده قال الله يدوينه الذي قال قال الملأ وضيال وعي الذين أضيال استكبروا كلمة استفعال في اللغة العربية وعلى فهمها وحيا لهي لو كبرة وإبالي هي هي أيها أيها إشاة تقابين أيها كل البشر إياه كبر وحوك لدنها مخلوقه دنب الكبر المال كبر أبكرية تعالى وله الكبرياء في سماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قلت كبير سقمح لغماها استكبروا حق استوى الميزي كنمدها من قومه نبي سعيداته كبشي غير مدينه وحن نبي الله جوابي والله دارتي لن نخرج أنك وكمسافرين هنا يا سعيد نلدقنا الميزي أذيك كريقانا معها والذين قوة آمنوا فمي حقا معك أذيك لجريد هذا من قريتنا الدق مذا أننا غير مدين أيان وكمسافرين ينوه أولك عودنا والله في ملتنا هديه دقن كيرك وحلق بايسان هرطوا حاوي لا يكوننا حد ولا مري لبعض منهم باهان ليس إما عودتكم إلينا إن هديه دقن كون قطان ومد وحلق بطل هي إلا إذا المسافر يو لبعض منهم نبي الله يسعد جوار سيّاقه مجازار تبا عدا تبا عدل هو يقان تبا عدا يسبدا يمجرمين تا حق مرك الله عده يو فن يقر تلقه له إنه يقبؤ اللي حدان محبان ديلينا محبان حيرينا محبان قناعينا محبان توغانينا شاكدادوا أن نعود في ملتكم وكل عبانينا ولو كنا حدان بنا كارهينك ودينتنا نعاية قصبني مشان فرودي على قلب حدا انه واحده دينتينا كفلي انو كناقونو تلقى سمحينو كوخليقنا انوا كل لا شيء انوا كل شيء مر قاعدي عم اجوجين هيدا ايدو معاتاي اني سمحانهي كل كافي اللي قذفنا ما الابك بو يشو تاجي حدا صعيبه هي وحان اؤمني على الله يبوينا كركي كذبن بين بانكو اؤمني ان بدنا حدا لافنو اني ينتهي له جيرك في ملتكم دين كشغينا هادانو دي بغولو غونو اننا غالاكو بين وماي في دا يودانو تن واسيد وها ويو وركا مكن كبيلودي يا قومي عبدوا الله ما لكم من اله غيره والله قد بالله باي كل كان بيني شيء غايو مر كان الله لك اللي هل اعبودو طام بين على حدا ما تكون لوغدو وها دين كشغيشان بعد ابن نجانا الله الى عدون نبد باديه كالقذال هذا الدين كوشاكينا حبيبه ابن نجبد باديي اون هانونيي وانا انا رسول الله باه غديغي و حي ايغو دجيه انت ملي جرتن ابهانونيي هيكا امر كانو غارني اون الله كو ايرناي اون ربي لا سونو اننا الاضي برغله ييدينك يين سو لافنو كاسو رجل ما انت اكو وما يكون من يكرتو ما لنا انجا اني جا سعيبي انتي أن نعود إنا نلافنه في هذا دينتي إلا أي شاء الله ألا أننا ما كره ماشي ما شيء ألا أن ننكويني هديئة بادة معه إنا نكون قولنا ألا أن نعلي لكن أنا ندينتي أن يكون قول ما ينه إذن نقم ألنكرتان ألا أن نقم ألنكر المائي سبحانه عز وجل وصدق الله في قوله وما كان الله ليضل قوما بعد إذا جاء إلهي قفة هنونية من له قوله إذن نواكين هنونية دين نقول عين ماليه أنا نكون لقون ما إيه نو إذا نقوم عين كرتاو سلاب الله أذكر في أريجاري تغني الله إدباب إيه نضانه ما هني اللي هي ربنا نعبر تي نمأملا كل شيء المنبوغ واسع نغدي وحجره اما ادون هجروا اما اخر هجروا اوصن الله وجي ما جرو هر كان مر كان مر يس قوي نقت قولد نقوي كو أو او لا تعودن في ملتنا اما ويد سارينا اما والله منيسان اسنا موقف كي سيغ وعاداي كل هديق صاحب الحق قوة كذا قال ما يو أعيشوا علينا يو وقوة الله عز وجل ولذا سد رادع باصعى وركبوا كجبل على الله توكلنا الله نعسكنا حضي أي حضيرين كسرنا واحد ورية الذين سقط ديريا أننا على الله نسكننا إسعاننا صدير أي إسعان رميسنا أي على الله إبروينا كركي لا على غيره أحد كلوخدة أيام توكلنا أشكرني أسود إبني آمين انت الله إنت أمركي ربيب شكا شكا الله شكاة كل شكاة دماتي النبي الله يسعى يا ربيب الله أضلعي خبنا فتح بيننا وبين قومنا الحق وأنت خير الفاتح أريني مركي دماتي الله أكرا سارا أريني نقب قبيت أنك يا قولة يا ربيب يا ترى إلى ساو كربخنا يا شعيب يا غير مدين، وأويا حكم الله واتقام، حكمك بشر كواخلاف زنيء، هذا قرل، إيا ذا قردرن، إيا كانوا كن جبرس، سبنتك إيرما، وأويا ذالمي ألا حاقو، إيا قبتي تصنع إلى كل في سورة علي إمران، أيامك سو مرنين، ألا ون كربخ لا شعيب لا ياي، ألا وكما ذالمين ت قالوا للحق غير مدين نقبل لك بيجي شعاديا قاعده رميزي أيالا بدباري خبنا يا ربنا أنك ربنا نفتح كلا فر شو ذكناي والله جاي سوالك لو سال الله لنا كلا فوجي بيننا أنا كشعاديا أنت رميزي بين قومنا إذا نكد لنا غير مدين بالحق نقول كلا به أو أنا بابي أنا من بدباري وامتنع ذي الفاتحين أنت وح كذا بحزة أزق أجو خير بادن هل كان ورقي كذا مادي قال الملا قد يال وح يرادن هل الذين وذايال إيش تكبروا إيش ويني أيج كبير ودبراتي مر على عدم إيش لاين ما إيشون أيالاركو و كبير ميرن ليج كبير كلابوكا كومة حقه أول الذين يدك ما هذا حق الدنيا هاي؟ وحق كم يحتاج أيو؟ بشر كنا وليل أيو صغير أيو كم متكبر؟ لبلا نوكاكوما تفسير في محمد عليه سلطة والسلام والويركب الواحد لا يرى قمت الناس وبطر الحق حق ليس يسكونه أيو؟ قبض أمريكا رونت لوسيا حق لوسيا أيو؟ ماذا هيك ككسرة؟ إيش وين أيو؟ متكبر؟ تات كان أوسامو حلاهين؟ اسمه واحد كل كأساسين مستكبرين وهاين؟ استكبروا كويس ويناسية كبيرة ينحق لها دون من قومه نبي سعيب فالذو قدسك مدهار وحيرا ذا فا دارتان لنخرجان نكاك بحينا يا سعيب سعيبو والذين ددنا وقرار بحينا آمنوا في مريي مع كاذي جريد هذا من قريتنا تقمدنا ذا مديا أي أنوك بحينا أو لا تعودون وارن بحينا في ملتنا فِنْتِي يَدَقَنْتِي يَا خَيْرِي وَمَدَا أُيَيْلَي أَيَا تُنُقُونْ <تصفيق> دُونْتَانْ حَالُو حُو يِرِي أَوْ لَوْ كُنَّا هَدَان نَهَي كَسَمِيَانْ لَغُو عِلِينَا يَا كَارِي هِينَا كُوَن نَعِي فِنْتِينِي يَدَقَنْتِينَا جَهْلِينِي وَكُفْرِينِي ضَلَالْتِينِي وَشِرْكِينِي حَقْدَرَدِينِي فَسَادِينَا حَدَانُو نَعْنِي كَسَمِيَانْ لَغُو عِلِينَا قَدْ افْتَرَيْنَا وَحَنُومَنِي أَلَا لَايَ بَوِينَا كُرْكِي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أيها بانتا يا أهاي حتى أنكم نغضى بغتكين قطف سريناء وماناي على الله أبوين كوركي سبباً بان إلعوذنا حتى أن الله فانو في ملتكم حتى أن دينكو شاكين بعد إذن نجان الله إلى هدون نبدبادية كذل منها دين تنوح ما إذنك بدبادية ودين وما يكون جد بماها لأننا أن نعود إينا نلافنا في هذه الدين كساكيني إلا شاء الله تبينوا دون دونا ماهاني الليهي ربنا نما أمول إينا له الله أول ربنا خبقنا وواسع نغبي كل شيء وعلى أركائي ديلك إلما موقوقوا وواسع أقون على الله إيبا وينكالية تكوركي إيان توقعنا فلا سعرنا خبنا يا ربنا أنك ربنا إفتحك رفوجي بيننا أنك يوى بين قومنا كان لها أنك كَرْتِ الحق يرتعدي نقوك لفجي وأنت أذيك أي خير الفاتحين أنت واعكلا بحيسا الله أقوك خير بادان حكم العاكمين باتايو وقال الملأو الذين كفروا من قومه مالك أبوغبا أبورمي أبوغبا أبورمي هذه اللي كانت تغيي مجلسكي نقوك أبوغا غيي شعيب داد بارها قلك وقال الملا وضياء الوحي رادن الذين كوني كفروا حق الدين من قومه نبي سعيب رأك ولا كنده غير مدين أيادك سعيب رعي ولا يين أو لرنايا لين تضاعط حداد كونا وداد راعدان سعيبا فعيب تعدي خلافي إجارو إنكم بذينك إذا قرت سعيب راعدان لا خاسرو هو هو الله والسواسي ابو غرينايا انت حق الرميسر علي حرتي لو ما تفاخذتهم اسلام اركي ردميون وحقبتي الرجفه غريب ذلك لوراثيه كلكو ذلك دا قا قاي فديسكو ديم فديغي وي قبان وايه كلكا سي جلبا انتي ديگه و كاني كو قبسدن يعيد دي قنينا ومن نقنسي بيكون نفرحن كلكا ايغو قرقرسيسان او قاب درن ايي نفتو فأخذتهم وحرير مذيع غضتي الرجبة قريب فاصبحوا وحرير مذيع نغذين في دارهن أغلد الجذوه ذا جاثين وكوكر كرسين سانو في جنب وياه كل كرنيسان سلفوش بين نفتي أطقتاي كل كواحد لوجه وابا يا إن أغلدي شعيب رعدي بتبادي أغلدي بنسينا اللبابي حقيقة مركو عين غضتي الذين وها خذوش عيبا داني Markiilla, että yhden vuoden aikana llemiäkin, niin ymmärrätkö, että siinä on tarkoitus, että kun kylläkin hän ei ole enää vahingossa, että se on yhden vuoden aikana, mutta se on yhden vuoden aikana, mutta se on yhden vuoden aikana, mutta se on yhden vuoden aikana, mutta se on on هذا بك يا هذا قاسي كوبهم أخيرا هذا أبدا سعيا نبي الله سعيب يا رجيس أبد بادي قال من تين للدبر قوي يا ضختي نعسونا سعيب وير على علي خلقه نبي الله سعيب يري فتولى ربي سوق أبو رمايا سير سعيب يالي فتولى سعيب واجستي عنهم تكيبابا لما رح قلا أيوك جست وقى مليكو كدول على عليا يا ضو خير مزينو لقد وحارول ابلوتكم اني غادان صعيب هي ما غابو تقولوا وحنا اللي جين شي مال وعدي وانا اللي مال بان دين لاحظ لي حق بادل كان دين كلا توسي هلا كان ان دين تلماماي كل كاني غ وحبل المهر دينك وحفدك غليا مرك وانا حنونسنايا ميشن دات كيفات بن قالوا باختيا حقنا الجدال كوديبي ايان درداي سميه واركايا فتو الله جيسل شوي انهم يراح غوده وقالوا يا قومي قرابو لقد حرنا ابلغتكم إن اذن سوغارسيه حسابات ربي ربي يوحو الى بيراي دينها ايديلكي انا قايدين شايق وانا لكم ايدينكا وي مقلي ويدين والله kulka si aan maantuu awl xumaadan amale jirkana way gubanaaya fakiifasilaaba asa utiran yooda ala qow min dad dartood kaafiriin haqa diidi siiran yon may nad allayinked eber bahaw marka waratha wana hanumsana haya qin ishaala keenan wqala al mala wadiyal kafaru haqa diidi min qawmihi nabi suaydadkooda galmida dadki muumininta ايه شعيب رميه رأيو لأيوين لأيين تباعتهم حداد مؤمنين رعضان شعيبا نينك الليه إنكم مؤمنين تا إذا انقرت شعيب رعضان لخاسرون كوة تعب قد بأيباتهم فأخذتهم إسلامك وعقفتهم الرجفة دوغري فلقى للأوردسيين وفأصبحوا شرمد في ديارهم أقل دوضا نحض دوضا كن نغدين جاتمين قرقرسيسا الذين وقع كذبوا شعيبا نبي شعيبينيه غير مديا كألم يغنو دعوة الأنبياء المستجاب رين وصومرنا خبنا فتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحي الذين وعى كذبوا شعيبا بينييه كألم يغنو إنه ينقام باد مدى فيها دار تقول هذا الذين وقع كذبوا شعيبا بينييي كانوا واحد نغدين هم هيقى الخاسرين قوتع ابو كودبايو ادو ندينا حلا قفوشخن يادبركو انت زاكودخدي اخيرنا ادد افاد سوغايي كارو فتو ول شعيب جسي انهم حقوده وقالوا وحونا يري يا قوم قرابو لقد حررنا ابلغتكم من ادين سوغارسيي رسالات ربي خدي وحو الى دري اني لك ان سوغارسيي ونصحت خير ميري لكم فكيف الصدابان عصاو يوم على قوم من تذكركم خافرين حقيبة ديديو وما أرسلنا في قرية من النبي كلها مركي لغا سوى شاكيين أيادنا لكي نوركو لمبادو بيسا سيد ربي بشرك عاوكو مامونو أيادك إيسا إلى أوروه يري سبحانه وما أرسلنا ما أن ندير في قرية ديكو مقودة هذا من النبي نبي أما أن إلا Hadar navi digma kuulehät, oddirnay, ahdinakavan nay, ahlaha. Digma redetki dignamar kahrein naviakori mada. Angku kavan nabiil baasa. Divatana angku kavan avar iya bahi iya djalwi. Walla rahanun, rozur iya asgar toghari nukota iya iya dabiil kelalishomada hawrija juayu iya angku kavan nay. Kolke merkasi divatana angku kaptay. Emma hanunka, ema avar teawe teadi laad bina iyo markaa inay isgartan oo iyadaan dibaato dan waxana loogu sameeyay gafkaynu ee bakagalayba dhaasay iyadaan kulka ayu gaf bi ka noqon fadiyo hayno laa allahum yabarru ila marka isjilciyano allahu nuqdan darad ayande biku إذا وحِدِي بدلنا وبدلنا مكانة سيئة، فمن ماشي عذرك عفيف بدل لوجو ماشي أرادنا نبدل لوجو بدل أيه، ماشي أغارتنا آرنا بدل لوجو بدل أيه، إذا هذا ديمار كواري لوجو سليدي أيا للبدل ثم كذا لبنا بدلنا وحن بدلنا, بدلنا, بدلنا. مكانة سيئة، فمن تبوس كذي الحسنا أغارتي آرنا عدوك نبدل حتى عفوك. إلى الكفوفة كل خاصه مر هذا ما ينطلقوا الله بتددي الدنيا بآخر اللقبات كل خاصه وح اللبان ين لخصوصه يح دفاتر لصومرك كل خاصه هي الدنيا بسيطه يوم عصوا كل كائن برينا لا كروله برينا لا فين هذا إيش كعج وقالوا عير علما خدمته وح طبتي أبا أنا الله رأوه iya wasara ubarwaqo oo kulkan arosha dalayadeeda ayaaba sida sida markay u hadlaan arimi horena ku waansan waya keegebi ma timada xaguu u ifaaqadnaa makasan qabana baqateen si filana wa hum iyaga la yashuruna dareemayni halaqi dabar goynta ayaa iimaanaaya kulkan ifraaqadan wayo oo la garan wayo dibatooyinka yimid inay ka dhashaan gali وصدق الله في قوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسب الأيدي الناس ليذيقهم بعض الذي أملوا لعلهم يرجعون من سورة الروم وفي سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة فبما كسب الأيديكم هو عن عنك فيه إن بلنبأ الليذين عفية والليذين لافية وقالك أحيان يدريهم إيسان هي سنعذين إيه عرادة إيه عبارتة إيه عذو خلا دوفانك النبيين يدعون وقففك اللي قال يو كل كوه على وحي لبات أدويه ذكى وحكاذا بيا أوكل في معصي على اللي قال يو إلا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون له محمد ظلمه وما أرسلنا ما ندرن في قرية تجمع قريه من نبيين وما ندرن إلا هذا النبي درني أخذنا قبنا أهلها تجمعنا دكتي تجمع بالباساء دباته والله رايحانه لعله مذنان تعالى يالله راعون إني قد عاني جلعان يا مدح عليك يا كبرك يا فسادك انت يكد جلعان أي طاعي يا إيمان أي حق النغضان أي أن نصدعوا ياللي ثم قذلنا بدلنا هواء بدللي ما كان سيئ فما أنت ما شاهده الحسنة ونكبر نكبر بدللي حتى عفو إلهيك بطين رفوفين وقالوا إيرادين قد مساء الله أنا أبيالك نوحا تغطي الله راو حنون يواصر راو برواقو فأخذناهم مكادنبان نقاباني بغتة تنكدو وهم إياقا وأن لا يشعرون درين وينو كل سنت الله في خلقه بشرك هداي توسان كون توسان دينها إبدا جيه هداي توسان كلها إرك وحاك إمانا يروب بل كان عن ذلك إما حول آمبارلا نولانا حول آمبارلا نولانا لكن مركت على الديدو أي تعديب يا بروس إما قال تعال هذه وحير ولو أن أهل الغرة يجمعون كذت كذا آمنوا حق عليهم واتقوا الله كبغان ولا بد ولكلونه على إني أولي الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون منهم يا ربنا الذين آمنوا وكانوا يتقون كل إيمان حق الى روميو ربي يوحو شيغاي لروميو يتقوا الله الى اليه في اي با اوامر بحيك لما المريو لغا سو بوخو في اي با ونواريسنا ياي أبدا دركو افا ذا خليه تاغت سن لغا حدين لمغا لغا هيرو لو وافور لاين عليهم كركوده بركات خيريال ايان من السماء اركا خير لغا فورلا وبركاته السماء وعلمان لها داق إيا برواغو علمي إيا خير إيا إلحام إيا رو أي بركاته السماء والأرض للكنا داق إيا لالد حنتي ياميرو برواغي يارن نبدأ لي عافما يعني للكنا كفر لهين وهذه ألمانه والتقوى ذاتك اللقاه له وحيل النتائي وأن لو استقام في سورة الجن وأن لو استقاموا على طريق ودده أباك يا حياتي ذلك قادة عد بجع ك وأ هذا صرااضي مستقيما ووددي تصيد غران كفتبيحللك على وودل ح تايارا الله استقاموا على فرض لاص غيناهم ما نقدغ فبد ووي فية ماين شمل لها أفي معلووااي الاستقامة على فريق على اللواي ولكن يا شاكدبو تذكبن يا حقي وأمنذي ما لا يحي ثقونه ولا لا يحي نفي يا سيدان يعذويا وحقا من ولكن كذبوا بيني فأخذ منهم أن أنا واقفني مما في سببتي كانوا نخدين يكسبونك من الكفر والمعاصي سببت أيا نوسي جا يبيري فأمين وعدك يغرح لي سارد فأمين أهل الغرة ملاحظة على سبحانه عز وجل تتكب مقالوهين كدقا ما كآمين نغذين أن يأتيهم من قيمات بأسنا العذاب كان نغا مر وهم نائمون يقول انت عسيان نبادكم صحيح لي سرينا هردا إن أنه عوضي الباب إنه مآمين بكيه ويا كائلين أي حضيكا انت عضيه لهي إلى هذين بكو قبضي أهو أمين أهل الغرى لقد ماذا تقولون مكان من نعدين آياتهم أيما بسون العذاب كنجر محب رقيق أفرسان وحواء يركرا هذين وحبابين كرا كل قادية هذين لجوجو أما مال لجوجو كل ما يكلوكم بالليل والنهار من الرحمة ولا ذل هذين جوكتان في هذا مال جوكتان إقبالك على واحد مكر تجمع كل قادية لجلي لجوجو أما إركلي لين كديو تطدي لين راعيو طب إلى يا عذابك كان لين كو ارتاغن يا رب وحنا ديقاهين هاي جرى في هامبرغين وهم يغا او يلعبون عيارا مثل باق شيء كو دخداي او كل ريلعاد ايادو كولاي جيراي روبنا لو باهنا عذابكي لو باديناي ان روب لو سوكيتي او كل كميش روب كبري او يمان جيراي اركان دولي يا درو اسكور فولاي قسو دوادي او هوستن عربي كمو قنيسا كرنا فلما رأوه عارضاً مستقبلة أو بيتهم قالوا هذا عارض منطرنا قالوا انتهي بابولك عصادات اوه فرحين إذا هذا المنطع الأرماية وضروريه ديجي باريبوكسو جيدا وذي أشيك قداسو ديبوكب لغن يأي نيغا فيقبال بل هو ما استعجلتم به غريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم tanaka mukeuso bachen narba loga digay tanwe yimido ugu dara kolka sarada yira fa amninu dad kan ha qadiraaya mekaan min nugdan makralla heeda garti hagarti alla hagarti الخاسرون تعب قطباي ولم يهدى موسى عبي للذين دلك يرسون الأرض قر كل حال إن جود إنتي اللي هلاقيه سلا لا نجد بهنا تعب قطباي أيمكن ولا دافئاً أخيراً عذب لكن قردن وحرتي أبا حشد الجند كل بادية قللاً ذي ما نذجنها كل بادية قللاً ذي يينذجنها وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم والله ربنا لكم الأمثال وقد مكر مكره وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتجول من الجبل خل كذب البابي ياتدم بايسان واتكب عرتن اليهود إلى ذكنتهم إذ إنما جنب ليل ما سوا قل عسا وذل الجبابي من الكفر والمعاصي يذكر يدل هذه إلى الله على جد مكر إنس مس يذن عرفت سوا خل كأي على إذن كقاد ما هو حتى يقولونتان هو لم يهديب صوء ما عدا باللزين ضدك لرسونا الأرض وكذلك نحل إنه من بعد أهلها من بعد هلاك أهلها فكرة أدقنا قوم اللوح بها لبابيئي قوم مهود بها لبابيئي قوم صالح بها وما قوم اللوط منكم ببعيد في أجل ما يقولوا بابيئيه تبوغو ومغتا قوم اللوط قوم صعي بها لبابيئي أصعاب الجيل بها لبابيئي ومدنك إذن مع ذنية لو نسأوها دانو دونو أصابناهم إيقين واتمات اللهين إذنوبهم يففكي قال أن سببته وأننا طبع وحن ألحم الله على قلوبهم لا بيألك وذكر وفهم لا يصلوا حمق لماذا قفك ماك الله يبتسى طبعي اللقو سميه اللا ألحم قلبك وقدمات سببته وحاوية مركو مايو صرت إيا كفريا كجرانك بحماية كلها في قلبه إلا حرب بسوي كلها ثموا بكموا العمي فهم لا يعقلوا ختملاوا على قلوبهم وعلى صمحهم وعلى أفصارهم غشاوة ولا عذاب عظيم كلها في قلبه حرموا وعدماتي كلها موحف رق هذا نيسان أو إنت إذن كور رئيسي ماكو إفرق هذا نيسان ماكو إذن هو الضذي بعد فتاقنا نيسان إلا الله إذن كتبر ولو قور أن أهل القرى تغمولين كذكوداي امنو حق الرماية وتقو قال لك بقى كاعد يصيروا اويا ما اله دوماي بكبدي رفدنوا نكد البيت الايمان وتقوى خرج كوغو مفديه صعوبيه اوليس كوغو محيا دفات يمدنا مال انت تربي الفوله يلي لقد جايو دان الايمان وتقوى وكس علي وكك علي كل كانتو اله النعمه دي سي كابديه Ajolla veden kaat Dalbai, lavadi valera jäi, korkas on mä muodinnin, inala babri omulan, hädän rabinoon harisen, velu gur, ennäh läl gur, tekojen kädet kovai, ämmän allaka hakkarumaija, vattavaa lakkabgan, la fatana uhanu furilai, aliyim korkola, parakatin xairialban, maa irka, xabi baruaku, vala büluk antii aafima, vaikin eshe kzenu, bani yliman اخذناهم مركاسا نوقباني بما خشي سببتي كانوا يبنقدين يكسبون قوه قلب سد فهمي اهل القرى تجموينك تدخل مكان من نقدي اي ان ياتيهم من اوم باسنا عذاب كنغا ويا تنمر وهم ايغا قلنا يفون جيفه بيني مو او امن اهل القرى تجموينك و يلعبون بلايو تجاريه بداعيو شيكو ينكو يشعر و يشعر و يشعر بعضي باركينكي إنه نصور وهم يلعبون عياري أفأمنوا فدخوا موحيك أمن نغدين مكر الله ألاح قرتي فلاي يأمنوا فما أمن نغده مكر الله إباقرتي إلا القوم الدد ماهانه الخافرون تعب قوتباي أولم يحدي موصن عضي للذين ددك ترسون دحلي على الأرض لون كذجن من بعد اهلها فكذيبه راديل لبابيه كجلال ألو نشاو حدا نذلوا أصابناهم هنا إيجا نصيب لعي ثم عتين لعي مذنوبهم جنب جي كلا سببتي أو نطبع أنشاري لعي على قلوبهم لا بتو ذكرك ولا أنشاري لعي أو فهم لا يسمعون ايا واحد مغلين تلك الغرة كل كالحين سنقولين وكذا كيني سنتي قل رب ولا سبحانه سطحانا وحلا إجمالنا يا إن سنتي قل نبي الله نوح له وجه ريا قردا لجشكى فقال بقول يا كنت سنوانيني ولا نوحا نوح إلى قومه فلبيث فيهم ألف سنة إلا خمسين عام في سورة عن كبره قل كأفعل بقول يا كنت سندرك اللوانيني إن تكحنتي سبيت مع لوشى قران قوحي ومن آمن و ما معه إلا قليل فكان رسول الله غاية أولا بنوه خلميد لما ارى يشقو دعوته في عاد ماهن دعوت قومي ليلا و نهارا بوين و ايش قال العاد قال مال بولهاد ليجري كر لي هوس بولهاد لي, بول لي. ما له إذا اذا قالوا اركاب مركي دعوته يا دينك اللي بنا الله شهي اي كبرين ماذا يقولون بها هلاك ويويت اي هلاك اللي اول واهلا مركب الله الرجاء بها هلاك ايمان ماي قال تعال خدوحوا لتلك تاس القراءة دقموينكا نقص صوركا دي شاغني عليك اذيك الرسول محمد كوركا من انبائها من بعض انبائها خبريالكا دي واحداكوبا ايانو كاكا شاغني وعانيها يدرونتو فلقد وحدبا ان ايجادوا مطمد فصولهم اخيارتي اللازيري نوح باييمين قوهود باييمين فالح باييمين نوط باييمين شعاي باييمين بالبينات الحجوين عد عد إيا معجيزوا وصيني سنين كانوا أشياء إياه إياه فمتيتاي أي الله أردقاي نفس الدرّة فما كانوا إياه غيبانا النقون ليؤمنوا قوى الرمية يا محينارهم أي وايين مما كي سيبتي باينارهم أي كذبوا بيني، من قبل هذاك مسألة الله بقى يبودوا مدان بما كذبوا من قبل مسألة القضاء والغتر أول بان إيمان وقرنين أول بان إيمان وقرنين كل إيمان لآمتي وقرنين الله المعفوذك أقول لذي كتاب المقادين ترادة دي مركان لكم إيوان إذا وعد قرتي معجيزة إيا رسولك سدو دعوة أبان ديكو فساحة وعدك واندة حجدك بقنان تلاحو مهن ونس وإنه إباكو تلقناها وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم فمنكم كافر إلا إذن أذوري قال واقع ومنكم مؤمن كلك هذان إباكوا قلت لكالين حجيئي يو وعدي يواني يو الرسول في عاكم أحنون كذا كلك بانينتي أول بانيين بينما كان دنبلار همين وايين أما هذي رسولكم معجزة بيثوصي حق يدينتي بانيين مايين فمين لحيلة ما همين وايين وانا حيث قلبي إبا خربانا كذلك صدى أذو جهد دعوذي ايه الدين تيه معجزه امسعه وايه ايه يطبع الله خب الحماء اودي على قلوب الكافرين حقا قوة لا الله بيالك ودكورك اذا ايه بوا اودي مركز ربي يري سنة الله في خلقها ولي قيدتك انتي سبدا ما قلو عنه كل واحدة تتكفر حلاتي وعلى الدريش هذا صعوبة ايه الدولك اللي يرى اغلبية في مجراتها اقامرته باطلوه ما جلوته دم باضلوه حق ويسك اللوكتور إن يرنبا كطوبا حيدي اي بوات وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين كل في كل قرن واسع مرلجو غيبا حق إن يربار رميسين إن كيبضنا يدمارا اللواي كتابك جامع آخر ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وإن توضع أكثر من في اللي يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس لو حرست بمؤمنين انت بدا ساسا لوكا اتشاقنا حق حق انو تدير كدوبنا الذين امنوا وعملوا صالحات وقليلوا ماهم وقليل من عفادي يشكر اذا حق ويسكال لكتور وليجيب اغلبية مهلي كل كان لغو خلطي تكي بطنابا حق وبطري ما شودتك ايهايبال هي أغلبية وحص باطلو وحجة جاهلية تكي انت سبلا واهلتي قيام مكيلة اي بورتي الجميع النار لوكا سمايو أخبي أبو البشر آدم عليه السلام بو الله يا آدم أخرج من ذريتك بعث نار إله الله هي. آدم عروت هذا غيبت النار تصوص آدم ما غيبت وما بعث النار يا ربيب يراد غيبتا صدحنا يا نار لو قطل قليوان معي اللوح من كل ألف تسعمائة وتسعم وتسعم كن كيبا استقال بغل استقال النار كل كابقول كيمي الدالجة جنين أيها، سيدا مرخ إبرو هذا لو أيادت كعقوبتي يجوع المأشر كيا بعارة إياه ما كان للاج قصتنا حتى بقول كي سب بقول بالج نين أفر بقول بالج نين أيها، أما سدح بقول حتى بقول هدي اللي جرا، تما لكو جليلا، كل كهل غف، كون كده حجرا، يونغون الله كدي جوا قصنا أيها، كلك ومالنت اي بايري يومن يجعل البلدان الشيبه كتل اللي بتجيكم عريسان اي دن هدي اخيره لا تاغنا كونك ميت باللج جنينيا كل كادكم مركي لا جوغنا كونك ميت مافيعه كل جنينيه ويكفيان كونك اي غالوبه اي غالوبه او غالوبه عيدك كبدنت او انتا سو مليون او شيال مسلم كوجيري ام عيبا كوجيري عندما يقولون مليون ماليس وحير بها كجيرا أي أنت مسلم كأي نسيح الله لي هذا أبعك دغني أنت باسبارك يتأسره وغوكورنا مسلم لأنك عندك كجير هذا لذلك يقولون غير إذن أغلبية حقه الخلق حق الله بطي حجة الموذي وما وجدنا ما أن ننحلم بها إباييري لأكثرهم وما لها بدن من أهدين بلا أوفين بلا كانوا واقومة فهو ينتن جسمي كان لابورين قامن دونتا اذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشدهم على انفسهم جسمه ينتن لابورين اروحدا لابوراي اروحدا اي بكيري افسو بربكم قالوا بلا بلنكم مركه لاغلي بلا ليله وادنو ربيا ان لو فيا لدوناي كل قد دنك تماضي نبلغون صوتيرو ينلغون والله قبح كلكا بلاكي انكولاب الله ميباشر كالنقا بحييي أرستو بربكم قالوا بلا انتوذي بدل ما اي نوفين وإنه شأنية وجدنا هلاي أكثرهم انك انتي شبال الله فاسقيه يقول فالله اقول دينتي يبدأوا قبحي خبقوك عن سيري رسوشي بانيييي حقي ديري سنان هلايو سلطة القرآن عليك اذيك رسولك من أتباعها من بعض أتباعها خبر يالك هذا قارك أيام دوش هذا كوغرن ولا قدوا حادوا جاءتهم يتمد عاد عاد من يوتمي فصولهم اختيار إلى قلابري بالبيانات الجيزين إلى كتب يدين هنون عاد عب أو كتب سناية إلى الرسول السرجة عليها أي ليمادن أي سكموني من خ ما كانوا ما ينقون مري ليؤمنوا منه كوا الرسول شرومايا بما كي سبتي أي كذبوا اللبانيين حقا من قبله هذا كهر فذلك سراسة يطبع الله ألا على قلوب الكافرين كوا حقا دي, دي الله بيالك وذكر كذلك أوداهو شرنا كمبعه إيا كفركم كجيرا خيرنا ما قالوا قلبه كركوا كحيران يهي وما وجدنا ما أن ننهل وما وما ذهببا من أحد بل لن أفنك ما أن نهل وإنه من ثقيل أرنك ووحوا إياه إنهم بوجدنا أكثرهم وما ذهبهم قوة الله فاسقين إنهم فلاقيهم بأنهم أكثرهم مالك شيكلة أقول لك أي رسولك اللي حادي أقول لك سمت الرسولي سورة العراف كشة كي تيبها كان نبي الله موسى كليم الله وحا الله دره البشر سين بني آدم بقول لك وفرعون عليه اللعنة أي النبي موسى هلكوا في عونك علي مخلوق وسوا هذا الأمر إبليس كا مال دمانتي ووائل كا وحبو وصفيه كل لجوه يا أو إيه لكن تي إبليس بناني يستاعي خبي بان هيمور ولي أبي تكل خبي بان هيمورا بنخبوه بيدوب يا قاني إبليس وباريوثامي وحولي خبي بمعه ويتالي خبي فانظرني إبليس بالي يا رب لكن فرعوه وحولي أنا رضي لكم لعله الله أن الله كسر يجري وانجا مرنا إباد وشوكوا بما علمت لكم من إلهين غيري كل كنيك هكما راي أيان نبي الله موصلا تري أي كم دعي العلم عند الله قال تعالى خذوا ثم أخيارها كديب شنطة أيام بعثنا باله من بعدين نوع يهودي يا صالح يا لود يا شعيب قلاشت مصابا نبيهنا Hadan ummu sabdihin naj, on uuddirnaj, fir' on wanim dalimu u gallmurej, herkas neggarej, kolka xarabsa, blu, u metejikalu, sida ta' rade edin ba' marku ulmarkilla li gana ħalax nukoneis. Marku marku Marku أرمع الزياب قال الله لا ديري يكوى وليب كبضا و تسع آيات واليد والسنون المجذبة والدم والطوفان والجراد والغمل والضفات وعي ماذا أنت؟ قال عليه الطوفان والجراد والقمل والضفات الذي يتبن مغجيز و يميب من دكال كالدران أيام موسى لو ديب و اللي يري إنك هوارين أسكابي كل الدكال الأرخماء كل كثمك كذربان بعثنا الديرني من بعده أخيارته رجلسه موسى بأنه قدرنا بآياتنا عبي سممها هاي ولا لكو بايه وقال لكو بذيه وقال لكو برحو مشهر موسى ودوان كريم أيها قانت اللوه قريه له دري موسى إلى فرعون ملعون كبه الله دري فرعونها مجي إيشا مصعب ابن الوليد بقليه وليد ابن مصعب ابن الريان أما كلمة فرعون ومجي إيشا مثل حكومة فعسى الله بيه جري ايسا وليد ابن المصعب ابن الرياو قلت فرعون بالله جري ايه هو ملائه فجمكسي فقلت لنا ايه ايه لا شقينا ايه سدايا لان قلت ايه موسى اركان فظلموا الظلمان بيها معجزة بي موسى لا لا جري ايه ظلمان كشوي موسى لفالحماية. أو مركي معجزة في أركان، إن هي معجزة على ما قال إن هذا الله عليم عالم بالله، بفعل فلول يابله. كل كان هي وحكاية جام وضع البشر سحيركا أحد بن آدم كث السماء يود، أنتي سبلنا بلد عسكان يا من أغلب بلد، أو فضي بلد، كربوتيو، وحن وحن تكمل حوالك، كل من يقف قصنا مر مرنا قيقي أرطوفا أنك إنا خلدينا وحبا ما أين سميه قال أرنا أي النفك إنتان دبالك على المضحة وغا بحيا إذا وحن عاسو كلاوهو بخلوق يقيني أي أي معجزة يكسوا علينا نبقينا ما هي من انقلاب وحكومدونا وحيرا لأن يريدوا أن يخرجكم من أرضكم بسحره فما لا تأمروا بلكم إذن كساريا إن كانوا حكومدو معجزة هنا وواسحر قولك الظلمي وفو الحمدي إن كانوا الرسول حكونا مسعودة واركي سنواذا عاديهاي ومركو يميد وحو يري يا فرعون إني رسول من رب العالمين فأرسل معي بني إسرائيل إنتانو مركي وهو رؤوشاقي حسنو إبانهاي قولنا بني إسرائيل يأدقو بابي بابيكي إغبا ولا تعذبهم بوي قد يناك بآيات من ربك والسلام على من تبع الهدى وفرعون بقرتو يديسة لبرر بك كوبنتي خير قط إلا يرا أسرى آن كذا شيء هي بنو إسرائيل ونبي موسى كذا شيء كل كذا كون خير سلا وحيل في آن يركيز شاب قري قادن جيران سوق إلا في آن جيران قردن بنو إسرائيل يلا عن تذكريا وراح قلا ودارت فلا وقلدنا بسا اديه ما كم ضبح ما كان النبي موسى قردن يلا أفناؤن بيايا قبضوا هلا ما هند أما بني إسرائيل، فإن النبي إسحاق مدلين، يعقوب مدالي فإن النبي إبراهيم مدلين، وياك إنكار كل هذه صلالة الأنبياء ما كل كائن من كائن صناعة الأنبياء أذب بسيئيبي، ما تربى اللجوء هذا لا يا، مثل تروى كوا ضا يا، شام بن جينا بيت القدس ين جينا يا، حصلنا واحد، الله نزود لك، أنت كريتو شجعي، أنت هذا لقعد، أكيد أميزنا بدال لجو صايراي. ودلكينا موسى قالت لا حكومي شامتي يا مصر ابو إسلام حكمي حكومي فظلموا فرعون يرجس الظلمان بها معجزة دي بي فانظر فيري كيف الصدعي كان أهاتي عقبة المفسدين هو قسوة ذيالك الدني ذالبا ذو الكفر والمعاسي قصى حربتوه محاين نقطي وقال موسى نبي موسى وحيري يا فرعو إنك أغذك أغذك أغو إني أنك الرسول أحد الله بريبانه من رب العالمين ونكر ربه حقيب الله يقدره حقيق وحان رنا على الله أقول إن أنا أراني حتى الموسى على الله إبا ويناكرك إلا الحق فالمهاني وحكالي قد وحادها انتهى بإذن قنعين وإذا جيتكم إن أنا إذن لا إمد ببينة المعجزات من ربكم أيان كلا إمد قد سيقابه أول فأرسل معي بنيت راي. هر كان عبد شيء ايبي حقا جاينايا اولت ايغان اسكو دوايا حقا توسده حريه الدميه عبار حر اهان حودغمن فارفيل دير مايه اني قال لا يريد الى يعقوب در في عصوه قال في العنباي انكم موسى داتا جايت انا لطيمد بهاي حدا اعله تيمد كان ذا كانو ديمون نو كور ارغن ان كنت, إن آي آي إن كنت من صادق مواركاسا موسى قبتادا انت رمت شايكي ساكميطاي كم واحد وذاتي فالقا ووحو دولك ديگاي موسى القا موسى دولكا ووحو ديگاي شيسي وشيسي وشي, وشي اسكاديسي فإذا عطو ديگاي ثم وشي صعبان ومسبع النقطاي مبينون عد هامركو تسول اياها بي اي وشي النقطاي مثلا شكي لهاي ايوه نزع يدهو عانت انتو قلنك قليه بوكاسوه بيحيه sayda adu ganti so bixiye fiya ganti bayda mid nur badawin lin naazirin takii dawra inahu aqwa ya lawaaye can bani adam badahay can bani adam wa sa annu qutahori dibtu an lumar qusa khoriye kad midna lumar ra badanu man ka hor syuukan adagal musa فَقِيلَ شقينا أيها نؤدرنا فظلموا بِهَا أَيَاكِ كيف يدلما فنظروا فيها كيف سيلا أي كانت نقطة عقبة المفسدين أصوض اليال كعرف دنباته ونبي محمد بالولي وقال موسى وحير يا فرعون إني آنك الرسول إذ لدير من رب العالمين انتاكلي يا كفل لي إستقع رب النماء اسمه دايين إنه جرى رب العالمين حد لي من قلن أفور طوله إني رسول من رب العالمي أمكن أن أموصى إياه ذلك فرعون أنه قمدناه إذا الكالي أبولي لها يمامولي أيهاي صدري حقيقه محارونا قال أَقُولَ أقول إن عَلَى اللَّهِ على الله يبوي الْحَقَّ إلا الحق قَدْ جِئْتُكُمْ قد جيتكم إذين لأيمين من, من ربكم فبقين حقيبان كلامين فأرسل معي وحاضرت بني إسرائيل أولا بيعبد انا مامور ايو الله لسوك بسي قال في عمباييري ان كنت هداتي موسى جيتين اللتي بآياتي المعجزة وحقا عيسى فاتبها بها الله اموه نتوس ان كنت هداتي منا صديقي كورون تشاغي قال موسى وخولك بقي عصاه اشيتي فإذا هدو بقي يو يشي طعبان مصبع النقوطي مغين انصحي هين المصني محطة ونزع يده عندي سيبو سيب قربكو سبعشي فإذا هدو بقي يا جعنتي بيضاء مذنورة للناذرين لك دورا يو. قال الملا من قوم فرعون. كل كان عجزت المركي لارك الدوين هي الدربة موسى واقوم صادق. كل كا الدوين هي موسى ليس جينايا. قال الملا وريال وأيلاذن من قوم فرعون. فرعون رجى لشقينا يكمله. إن هذا كان موسى لساحير فلم فلوا عليهم نقوم بذو. قاموا صيح يوحى العابي <سؤال> سيليم كان هدايو ربي تتكينو هنونيو قنبري حقو المربي خسول به الدنياه اساقا اون كوصر يوحوكو نيا قنبري موسى ايو خجركم منو اذن كسارو من ارلكم قلكين كولكا وعلاو يحدعو يدين شاقا ايا ساسا مدعو الله قديرا وعلا يرا اني افقن بي غبان حوووكي كسو قنامي كولكا اطولا مايشو جوغا اللوغو يريدو وحو أن منه إذن بحيان من أرضكم للكينا سرعان هو أحد لي من في ربي نمشيقنا إبنسان وكوبا جري حاجرا كلكو كل النبي الموسيا معجزة ذي أركوه ورأي فرعون كل كاسنا وحو الله تشريدتك كل كميله بعضهم الله تشريده ربي وما بعدين لا تشريد ذات وحوه فما لا تأمروا ورمحادي فريساهم لأي الله فقينوا ويا ما يا قص الحكمانارق قالوا عينا أرجس جبلق وأخاه ولالك معناها ولالك ولالي أيالا جوجينا يا واللا حجينا يا توقيف واللا يلا حبس ألقنا ماها حرينا مرق كل كان ملبا ولا جوجي ولا يري أرتيني أنت لقى فيرسن بس لما ده حقلي كرتان تدخل دويسنا أيضا واللا هكية كل كار لباد وذاق بيرتوك ومرد كوزادي وأرتيني فيلم داعيني ما قالوا إن كانوا كنتوا حاشرين تتصعوا أرور يدي ليس بالله ديرا يا تتكالى أرور حفل يغنوا يعفلوا بك يغن آنك أفلوا في قيمة وصوبي إييي قد موسى الله دهردنا لدك ألمان لدونا يا وذا فرعون وكعضا يأتيوك وحيكولا إمان دونا بكل صاحر فلنفلوا كله علي من أقوم بضا أي كوكين أيان أدروا ليس كي بالله ديراي أم دي فرعون بالله بحرداي لما وحيه قانونا بايمين إلى تزبط النبالة كاني والغريب خارجوا حالا إلى نمن كان سيك يقانال كاني وابن يسرائيل قرضا أخباز في العون كذا شيء حمل يقان حيوان على البشر كل كأكون النبيال كسر جلي إسرائيل هي يهود يجا هجرت يغار نمن كأيمين وقوة كان وجاءت حارة فلو فلو يالك يماده في العون يويماده في العون هدا يماده وحيا فرصة ذلك بيجهلان وهو يا فرحوني كعضاء اوه موسى كرايا الرضايا اركض كل اجيز بيشكا قبسين وحن يكون الى هذا ينقالوا فلو فلو ياشيوي ان لنا الا اجرا بلاشكش رقين ماينه انتا ننحو القليل افل قد ملان احي فرحون ان كنا هدانوهانا نحن الغالبي كل اي موسى واما قولنا اينا وحن حين ما هي كل انا مسبب انو aan noqoto la kash geed balay sheeqo oo da goo wakhaadahay qaanu xubin aan ha haddad basaaka moosaka reegan afal gudakina ku sheeganaysan nimile keda firqo sab iyo duniyo iyo waad doonta farta laydin ka saaraya nidina waydin ku siidaraaya wa innakum laminal muqarrabin kubani aqjooga waa iryaayaa ei niin kaukana yhtkilä vai yhden, kun oivinen, eikö? Ei, kun se on niin, eikö? Ei, kun se on niin, eikö? Ei, kun se on niin, eikö? Ei, kun se on niin, Nimanku Ei, kun se on niin, eikö? Ei, Ei, kun se Ei, kun se on هاج عن طريقه <تصفيق> ابلن قفص قال موعدكم يوم الزينه وايحشر الناس ضحا سنرسل ما راير ما ان كان تغالمهن ما لان يدهن مقام ما لان شقوا دن حيرنتك دك دن غريقه جوجو اليار خبايو ايده سعدنا غور مهرفته قبر ساعه ما الميدبان خبا الرجال بالمغاريب مهرد ما خلص حرورتي هوانك الا وي سو والنبي الله موسى مركي لسوديه إله <أي> أصدري أنتما ومن اتباعكم الغالبون لا تخف إنك أنت لعلى قالوا أي يا موسى موسى إما أن تلقي وشادي لك يا بلوك إن أبضي يسوف وهذه غورة أبد الله تصيقوا وموجين سماين يسوف وإما أن نكون أنك فلنفلو يأشع نحن الملقين إن أنه ألابتن لك تلقى لبنانك لك إنه لماذا نبي الله موسى إسنا واكسي أغلب ذي سياسي ala wuxuu raaligu ala arkay wuxuu naga ay goor la arkay wuxuu naga dhiga yidinka alqo dhiga waxaad wadaan halama alqo qoraa ay xarkay keenan finjibay so mar mariye dulka markii la dhigo horracdana kunu laato sidii talante do credente vengale quando sembra la moda idan وعنوا موسى يمايان فلما القو مركبوكا لقان سحروه وحيفلين اعيون الناس ددكي انديالكيسي واسترهبوهم ددكي باي عبسي قليينو قولكي تدواتا حريب بيه تدواتا اولو وقالي افردكي نحن نحسطي ددكيوه يالاوكوه مجان وعن لبخي واسترهبوهم ددكي باي عبسيين وجاؤو وحي لي مادين بسحر عظيم ورج جمعها سحر باي لي مادين وجاؤو حي بسحر فالعظيم والم قال الملأ وضيالوحير هذا من قوم فرعون فرعون تتسا كاميدا إنها لك الموسى لساحر فلا فاللو علم القوم بدون يريد حربا أن يخرجكم ساسا قفك الدعوات حقا كواضلة يوقع اللوحين يا تنكه أيها اللوشيق أيها أبو صن الله قال لون ابن ضايا يريدو حربا أن يخرجكم إنه إذن ينكب من ارابكم بالكينا اف ما دام ما عاد تمرون هدم اوداغ فرعون هاي عينك يلا ضريسه كل كان يسوق مركا انه جنو خبي وحنايه هو قمام يا فرعون ضروني اقصل موسى ولما ده قال لكم انت هذا القوري قورت هيا كيف علمي قوني وحكم معقول يا ناقولي ساي نمنك له علم باديه انت ابيغا ريبته وقبيرته او يالك يالكنتو هل هردنسيو مبارك الله سمي يوم خالو حير هذا أرجيه موسى واخاه وللقي حدرينا قبر يجري كورد وأرسل در في المدائن مقالون ينكر جنوده هذا حاشرين بلا اسم حفلي قانا صور وريا يأتوك قرضا الله در وحي كل دونان دونا بكل صاحرين فلم في اللو عليم عليهم من أقوم بلان موسى كسرية وجاء صحرى فلم فلو ياشي يمادة في اللو ياجي مادن في العون يوجي مادن جيش كنا يلاقي له خالو حيرة إن لنا ملان هاي في العون لا جن أبلجود إن خنا هذانه عنه أنهن قال غالبين كوا كانت كذا موسى هذانه نقوله ملان هاي أبلجود لكن نفسي سوا لا يصدق نوصل لعلنا نتصبح الصحارى إن كانوا هم الغالبين كل حركي بدنى الأركان بعد وين يجري حدى لقى كذا موسى كل ما أنت منك كذا راعينا وقف الحال يوما ما نستعلا كان <تكال> إيدك بدلًا من مشي يسوع يمي، مكعبتك كبر ليش ذا؟ أيوم بيجاه عيا؟ إن لنا الأجان، كن نكون نحن الغالبين، حتى نكون نقوى عليك. على النعمة، فإنكما ذنكا، لم من المقربين. أنت لو دوي عتك إذا، بابك من نكون إذا، خلوه عيرا ذا. يا موسى موسى، إما أن تلقيه، هنا تراه جدك نيسو، وإما أن نكون، أن نكون نحن أن نجعل ملقين، كوا أولئك حركاء. الكل <متحدث> كديع قالوا هو مسيري القول كديع خلما القو ما كقول كديع حرك ياوله سحر وحيف فلان عيون الناس تدخين